وحا إليا إنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خانق بشرًا من طين فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له فقعونه ساجدين فسجد الملائكة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 الَّذِينَ عَبَدَاكَ مِنْهُمُ الْمُخْنَصِينَ قَالُوا فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُونَ لَئِنْ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ مَّنْ وَمِمَّن تَتَّبِعْكَ من مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين